لآلاء آل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم فيها من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحمين يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ كلما وَلَهُمْ مَقَامِعُ يخرجوا حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا منها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات, إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن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 فِي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر مِنْ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَّامٍ معلومات عَلَى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفغير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك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 ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَأْنَهُ ٱللَّهُ فإن